بسم الله الرحمن الرحيم ترموك الحب حرام بحب جميل يوم من الأيام امرأة تجلس مع زوجها زوجها 21 سنة وتدعوه تدعو زوجها هذا الحب العفيف الحب حب طاهر حب شريف حب يؤجر فيه الإنسان قالت الزوجة حد زوجها ليش ما تطلع يوم من الأيام تتعشى مع مع فلانة الزوجة تقول حق زوجها, أطلع, زوجها أطلع, هي؟ مع اطلع مع وحده منها الوحدة مو زوجته ولا أخته ولا بنته تقول لش رايك تطلع مع أفلانه ما شفتك مرة حياتك طلعت أطلع وياها تعرفون من هذه, من هذه؟ أمه, أمه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا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 وقول لهما طولا كريما. قالت له ليش ما تطلعوا وياها؟ أنا في حياتي ما شفتك تطلع ويا أمك. رحلة طلعة. اجعوها ل لمقهى على الأقل تعشوا وياها. قال لها أي والله صدقين فكرة. كأن ناس أم. 21 وعشرين سنة ما يدعي عنها. شوف العقوب. يقول فاتصلت على أمي في ذلك اليوم. قال لها قال لها قال لها يا امه فسلمت عليه قال لها شلونك طيبه الحمد لله ما رايك لو نطلع الليله خافت الام يا ولدي فيك شيء لا الحمد لله ما فيني شيء اولادك فيهم شيء والله طيبين ما فيهم شيء زوجتك والله بخير يا امه مم مصدقه مولدي هذا وحده يا امه الليله اريد ان اخرج معك يعني شنو, يعني شنو؟ موم, صدقة. موم صدقة قال لها أبي أطلع تعشى معاك معك. ما, ما رأيكي أنا أطلع وياك يا ولدي طبعا أمه أرمله أبوه قد توفي قبل 19 سنة واليوم بعد 21 سنة من زواجة تذكر أمه قال لها يا أمه أنا مشتهي تهي أتعشي معك معاك أتعشى معاك قالت والله أسعد لحظات حياتي نطلع نتعشى برة هذه أحلى لحظة, أحلى لحظة. قالت قال لها الليلة الساعة الفلانية سوف أمرك وإذا بالأم تتجهز من أول الليل منتظر ولدها بفارغ الصبر يقول الولد فلما مررتها في البيت يقول أول ما وصلت البيت رأيتها عند باب المنزل واقفها يقول المرأة العجوز منتظره عند الباب يقول فلما وقفت أسرعت واركبت معي في السيارة يقول نظرت إليها تقول وهي فرحة, وهي فرحة وهي تضحك وتسلم علي وتقبلوني وتقول لي يا بني لا أحد من بناتي ومن أقربائي ومن جيران إلا ويعلم أنني خارجة مع كل ليلة نشرت الخبر مع كل الأهل وصدقة تقول والكل ينتظر أخباري شي صير معي في هذه الليلة شوفوا تخيلوا تخيلوا لما الولد يتذكر ماذا أقدمكِ أردلك الجميل؟ ماذا أقدمكِ أردلك الجميل؟ ماذا أقدمكِ أردلك الجميل؟ ماذا أقدمكِ أردلك الجميل؟ وكيف أحسب بعض خيرك أو أوفي؟ كثير الكثير الكثير لحجم أسرار الحياة وطول أبعاد المرابع والمنافي يقول فلما ذهبت يقول في الطريق أتحدث مع أمي نتذاكر أيام الطفولة. لما قبضت لما نتذكر الماضي. يقول وصلت للمطعم. يقول, يقول تفاجأت يقول أن, هذا الثوب أن هذا الثوب الذي تلبسه أمي, تلبسه أمي هو آخر ثوب, آخر ثوب اشتراه لها أبي, لها أبي ثوب صار واحد 21 سنة خاشته ما, ما ضيعت هذا الثوب من 19 سنة يقول لاحظت هذا لا يقول فلما جلسنا في المطعم جاءنا الخادم يقول أعطانا لائحة الطعام يقول أخذت أقرأ وشوف أمي تقرأ وطالعني أمي تقرأ وتبتسم وتشوفني ما تنظر للأحد تشوفني أنا يقول فعلمت أن أمي لا ترى تراعب ما تشوف أمي عجوز ما تقرأ ما تستطيع القراءة الآن يقول فقلت لأمي تريديني أن أقرأ لك الطعام يقول فابتسمت وقالت نعم ثم قالت لي أتذكر وأنت صغير كنت أقرأ لك الآن الآن ترد الدين يا ابني الآن أنت تقرأ لي لأحد الطعام يقول فقرأت لها وكانت أسعد لحظات حياتي وهل الذي يدك الجميلة فوقه كالنور يقدر أن يسد وأن يكافي فلكم سهرت مع النجوم لكي أهل لسان الطير كم غنيت لي أحلى القوافي كان تموج الأرض ك. تموج الأرض حتى تلتخي مثلي على قدميك تمسح دمعك الصافي يقول جاءنا الطعام, جاء الطعام أكلنا أكل يقول أمي ما تأكل قد تنظر إليه وسعيد من شدة سعادتها ما تشتهي الطعام, تشتهي الطعام يقول وبعد أن انتهينا ونرجع إلى البيت يقول كيف كنت غافلا عن أمي طوال هذه السنين ما شعرت بهذا الحب إلا هذه اللحظات يقول وبعد هذه السنين يقول لما رجعتها للبيت قلت لها يا أمه ما رأيك بليلة ثانية قالت مستعدة في أي ليلة تطلبني يا بني بشر المرة الجاية علي أنا العشاء قلت لها لا بأس يقول مرة الأيام شغلت في العمل شغلت بالتجارة يقول مرضت أمي وهي ناطرة هذه الليلة لكنها مرضت يقول اشتد مرضها ظلت أشهر بالفراش أنا منتظر تصير زينة عشان نطلع لبلها الوعد يقول اشتد مرضها في آخر الأيام يقول توفيت أمي وما خرجنا مرة ثانية يقول وبعد أيام بعد أيام تصل علي رجل قال لي هذا التليفون فلان قلت نعم قال أنت فلان الفلاني، قال لعم، قال لو يأكل مطعم مطعم فلان فلان، وتخير إن شاء الله، قال لا أنت معزوم مع زوجتك على عشاء مجاني، أنا وزوجتي ليش؟ قال والله الحساب مدفوع عشاء كامل أنت وزوجتك، يقول تعجبت، يقول لما ذهب رأيت رسالة كتبت لأجل أمي، الأم قد دفعت حساب زوجها ابنها وزوجته، قالت في الرسالة. كنت أعلم أنني لا أستطيع أن أحضر معك مرة ثانية لكنني على موعد معك أن تتعشى على حسابي فهذا العشاء وبدل أن أكون معك أحببت أن تكون زوجتك الغالية معك بدلا مني يقول بكيت وأنا أقرأ الرسالة أين أنا عن هذا الحب أين أنا عن هذا الحب إحدى وعشرين عاما إحدى وعشرين عاما عاما